قصيدة يا عية لمصطفى البكري الصديق قد صلى الله سره بسم الله الرحمن الرحيم يا رب بالذات العلية وبسر أسرار العمية وبصفاتك الحسنى وبالحسنى من أسباء سنية بجمال وجهك سيدي سندي وبالرتب الجلية وبكنزك المحفي كذا أحدية والوحدانية وبوحدة أنية وفردية الملاكية وبسر سر تنزل خصيته بالعُلُوِّ بالمشهد النفس العمى المشهد نفس العمى ثم أسرار عية باللوح والقلم الذي جمع العلوم المعية بالعرش الكرسي ثم بسدرة أيها أحيية وبيتك المعمور والمعمور بالمنح المطية وبالرفرف أعلى المحيط بكنز أسرار سمية وبالسر قرآن وفرقان وأرواح ذكية وبزبور وتوراة وإنجيل الباح سكية وبكل أملاك أسماع ودور أفلاك عليه وبالبرزخ الكل رفيع محمد صلى الله عليه وسلم خير البنية وبأنبياء الله ثم برسله أهل المسيح وبآل الصحب الكرام أولى السماحة في العطية بالوجيعه ورفيقه في الغار حار أفضلية وبمن سارية دعا فنجت بنجدة هيد السرية وبسيدي وثمان بالنورين من حفل وصية وبوالدي حسنين من هاز المزايا الأفخرية بمن دفهم حوت الاعضاء او لن وجده اشريقيه وببني جمن خصحمي الى قرب ومن يوم اللقاء من شر ميران الحمية بمحبهم منال من في فاهم سماع انداء بنبي الصديقي الحائز بنبي ببني ببني الصديقي الحائز ببني الصديقي الحائزين على الخصال الأرفعية فئة دعا طاها لهم مذ جدهم لسعته حية في الغار حيث وفي لها يا حب ذا تلك الهدية قد أمبتنا سورة الأحقاف بالمن الجريح سلالة الفاروق من نار به عتبة شهية وبنسل بنورين أهل, أهل تنبور المارية وبيبني بأبي حنيفة مالك والشافعي ذاك الشجية وبيبني حمبل من عبا أسنا مقامات مفية وبمن تمذهب في مذاهبه فنالا اعتالية وبكل مجتهد سما بالعلم والنفس نفس الرضية وبأبس بأبس والبصري من حل منازلة أبرهية بأبس والبصري حل منازلة أبحرية السالكين طريقة البحر لجنيد الأكملية المأوبية من, من مقبوب الجلبتية بيننا والخلبتية القادريات سادات سادوا بأخلاقهم رقيه والأحمدية معشر لا رصفات أشف أشرفية والأحمدية معشر نال الصفات الأشرفية جماعة القب الرفاعي من حبوا خبيه، خبية وبصحب إبراهيم من كشفه أموذ الباطنية وبالباط هودي الهمامي وحز به والأشعرية وبمسلم ثم البخاري العلوم أبدعية وبكل حفاظ الحديث. أولي من نظارة الأبهجية وبمنهج التس تري الفرد ثم الروش ليه بطريقة فتى قياده نذية وبالسر طريقة للغوث ثم الأتامية وبالكل والذين تلقبوا بالششري بطريق سعاد الدين ثم تغنبي والموصرية الخاتمي بالخاتمي الخاتمي, الخاتمي كنز العلوم الأكبرية هذا المقام وحيده رمز الفهوم المحبوبية بالشاذلي عبر من أبدأ الشموس المغربيه ومتدى مر طريقتي فهذا الهدوء المشرقية وبكل من يسبود حتى سله بالشاذليه بسيدي مولا جلال الدين تاج المولويه وببني الوفاء اهل الصفاء وببني الوفاء اهل الصفاء بقولن فيوض الاسريه الى عيده سيني صاحبه اهل المزايا او حديه ابني مفرادية لمحمد الحنفي الذي سلك المناهج الأحنافية بالخضر من خصيته بالليل والنفس الحرية سقيته مبلايا من, من عين الحياة السردية وأقمته يهتم النفوس إلى التوسي إلى التوسي السردية. للعطب في ذي الوقف من أظهرته بالحاكمية وبكل من قد أينوا في الكون كي يرؤون الراعية الكابة الغرى بطيبة الأراضي القدسية الشام ثم ببرزة مع أزرة الصالحية الغرب ثم بها هوا وبمصر ثم الجاب بيريه وبمصر ثم الجايليه والهند ثم الصينيه ثم از بكيه متكرره وبسر اشياخ لنا ملوك الادوار خفيه ممن عرفناهم ومن لم هتس من أهل الحضريه لمحمد بن مهدي الذي عاز الحدائق الاحسنيه جعلته ختم منايتي فاتحا باب الجنة وبكل من سلك الطريق واخلص القصديه وبسادة الحرس الطرايق بالرحماء بالرماح بالجماح فمريدهم ممن سلكوا على الصفات الأحمدية وبجاه من جلل وخلل في خطام الدنيايه النازلين فينا الجلاله أولي الطول المرزخية يسر لنا أبنية نبغي لها قبل المنية مآفظ علينا صحفة بر بالبكور وفي العشية وخروج بسلامة من هذه الدنيا التانية ورفع بجودك عن عبيدك كلهم مع بلية من شر باء طريقنا في الحافقين أنا في الخاف قائم على السمية ففتح أسامح روحنا، أن تقبل الوصية، أكشف عن القلب الغطاء، منح أسرار سامية، ما على معارفنا ما إن لها من خربيه، منمح أسرار سامية بالعقول بالبعود الآدمية، منمح. أسراراً سامي بالبروث آدمية وبنوح إدريس وإبراهيم ذي الهلل البهية وبنجله إسماعيل ثم إسحاق سر الجامعية وسيدي ياقوب ذي الأحسان والعين البقية وبسائر الأولاد والأزواج جدء الراحمية ثم اكسني ثوب الجمالي بحسل ذات يوسفية وانفح فؤادي نفحة بنور ذات يونسية وأفرر علي الصبر من أيوب ذي الأيد القوية واختم بخير منزلي بتشفعات صالحية ألقي علي محبة من فيض فضلك مرتبية واجعلني خطما وارثا تفرقات وارفع ورفع جاب أنيني توجهات إسبية فعجت محبة محبينا بتعطفات مخالدية مجمع عليك قلوبنا بمحمد هذا السليح وعليه توب كيما توب تمحي ظلم الخطيه واغفر ذنوب قد مضت وعصرح لي وعصرح لي نفس الآتيه ومن الهوى ومن الهوى احفظني وهبني سر فراقنا المجية وكذا من الشيطان والدنيا ما فعال قصية كالأقتفين سنن الهدى استمسكا بالألوية واسدقنا نهت الشريعة فهي أيضا لقية وقيضتني التوفيق فانتج العطاء هذا القضية، ثم الصلاة مع السلام، ثم الصلاة مع السلامي مع الرضا مع التحية تهدي لسيدها تهدي لسيدها شم شم الصفات الأجمعية والآلي والاصحاب ما فاحت زهور زهون فاحت زهور عملية. أن رصطفى البكري ألحى يرتجي حسن الطبيعة